ومن يُبعِد الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً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 ماذا يا بما فيهما من الطاعات والأعمال الصالحة من صيامٍ وتلاوةٍ للقرآن وربما عثراتٍ وندامات وها هي أيامه الجميلة ولياليه الطاهرة تمشي شيئا فشيئاً لكي تطوي علينا هذا الشهر المبارك انت صفى شهر رمضان ذهب نصف البضاعه في التفريط والاضاعه والتسويد يمحق يمحق الساعات الواحده والاخرى والليل والنهار يتعاقبان فيا من تقف فيا من تقف في مقام هذه الحيره وانت لم تغتنم بعد هذه النفحات هل عزمت على التغيير أم انت راض بالنزول والهوان أيها المسلمون لقد مضى من رمضان صدر صدره وانقضى منه شطره واكتمل منه بدره فاغتنموا فرصه فاغتنموا فرصه تمر مر السحاب وادخلوا قبل أن يغلق الباب وبادروا اوقاته مهما امكنتم واشكروا الله على أن اخركم اليه ومكنكم واجتهدوا في الطاعة قبل انقضائه واسرعوا بالمثاب قبل انتهائه فساعاتهم تذهب وأوقاته تنهب وزمانه يطلب ويوشك الضيف أن يرتحل وشهر الصوم أن ينتقل فأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما مضى فإن أسأتم فيما بقي أخذتم بما مضى وما بقي عباد الله إن شهر رمضان قد انتصف فهل فينا؟, فهل فينا من قهر نفسه وادبها وهل فينا من قام فيه بما عرف وهل تشوقت انفسنا لنيل الدرجات العلى ايها المحسن فيما مضى المحسن فيما مضى منه دم على طاعتك واحسانك وايها المسيء وبخ نفسك على التفريط ولمها إذا خسرنا في هذا الشهر فمتى نربح إذا خَسِرنَ في هذا الشهر متى نربَح؟ وإذا لم نسافر فيه نحو الفوائد فمتى سنربَح؟ أيها المسلمون، تنصَّفَ الشهرُ وانهَدم وفازَ من اعتصَمَ بحبِّ الله وخاف من زلَّة القدم وفازَ من اغتنَم شهر رمضان خيرَ مغتنَم وشقيَ الغافِلُ العاصِي بين الدُّلِّ والهوان ويا ويله يوم يوم تحل على أهل المخالفات الآفات يوم تنقطع أفئدة أهل التفريق بالزفرات ويوم يحشر أهل المعاصي والدموع على الوجنات يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد وغير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلنستدرك باقي الشهر عباد الله فإنه أشرف أوقات الدهب هذه أيام يجب أن يحافظ عليها وأن تصان فهي كالتاج على رأس الزمان ولنعلم أننا مسؤولون عما نضيِّعه من أوقاتٍ نعم إننا مسؤولون عن هذه الأوقات من أعمارنا في اي مصلحه قضيناها ففي طاعه الله وذكره وتلاوه كتابه وتعلم دينه ام قضيناها فيما لا يعود علينا بكبير فائده بل قد يباعدنا عن الله تعالى وعن مرضاته ولا يقربنا من ولا ويقربنا مما يسخطه والعياذ بالله اخواني اخوان المصلين مهما فات ما فات من الشهر فلا تياسوا من نفحات الله تعالى التي لا يعلم حينها الا هو ولعل فيما بقي خير مما فات بل نجزم بان ما بقي بان ببقايا الخير لان امامنا ليالي العشر فمضمار الصالحين ومحل تسابق السابقين يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وما في هذه المواسم الفاضلة موسمٌ إلا وإله تعالى فيه وظيفةٌ من وظائف طاعاته ولله فيه لطيفةٌ من مطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وضائف الطاعات فَعَسَى أَنْ تُصِيبُهُ نَفْحَةٌ فَعَسَى أَنْ تُصِيبَهُ نَفْحَةٌ من تلك النفحات فيسعد بها سعادةً يأمن بعدها من النار وما فيها من نفحات انتهى كلامه رحمه الله وقد روى القبراني وحسنه الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا الخير دهركم وتعرَّضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده فالله أكبر هذه نفحات القدوس قد نزلت وهذه نسمات الانس قد هبت وهذه بساتين الجنات قد تزينت وجدير بالمؤمن أن يشمر ويجتهد وحري بالغافل أن يعاجل وجدير بالمقصر أن يشمر وجديرا بالمقصر أن يشمر وان يترك التقصير يقول ابن الجوزي رحمه الله فرحه الحس عند الافطار تناول الطعام وفرحه الايمان بالتوفيق لاتمام الصيام فيا هذا، قدِّم دستور الدستور الحساب قبل الغروب فإن وجدت خللًا فرقِّعه برقعة الاستخفار فإذا جاء السحر فاعقد عقد الزهد في الدنيا عند نية الصوم وتجرع جُرعة دمعة في إناء ركعةٍ لعلك تطلع على خبايا وخفايا ما أُعدَّ للصائمين من مستور فلا تعلم نفس ما أُخِّيَ لهم من فرَّة أعين جزاء بما كانوا يعملون انتهى كلامه رحمه الله عباد الله داءٌ وبيل أحرق الحسنات وقطع حذال المودَّات القلوب المتنافرة أما آنَ لها أن تتصافح أما آنَ لهذه القلوب المتنافرة أن تتصافح هل لا زالت معاندة للفطرة السوية هل لا زال الكبر يوقظ برامها ويشعل فتيلها ام نجح رمضان في أن يعيد البسمه لشفاه طال انغلاقها ان هذه القلوب يخشى عليها ان لم تفلح المواعظ ان لم تفلح المواعظ في ليها للحق فان الذي فان لفح جهنم هو القادر على أن يكسر مكابرتها ويلوي اعناقها ويرغم انفا باطلها لهؤلاء لهؤلاء أن يسمعوا هذه النصوص و وأن يضعوا أنفسهم في الترتيب اللائق بها عند ذلك فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل من أفضل الناس فقال عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه فما, فما مخموم القلب فقال هو التقي النقي لا إثمَ فيه ولا بغي ولا غِلَّ ولا حسد أخرجه ابن ماجا ولقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا قبل موته فقال الا فمن الا فمن كنت جلدت له ظهرا فليستقد ومن كنت اخذت له مالا فهذا مالي فلياخذ منه وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب اصحابه يقول من كنت اخذت له مالا فهذا مالي فلياخذ منه ومن كنت شتمت له عرضه فهذا عرضي فليستقد فهذا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يتخفف من تبعات الخلق فمن يامن ان يطلب منه الحق بعده ورحم الله ابا دجانه رضي الله عنه رؤي وجهه يتهلل عند موته فسئل عن ذلك فقال كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما ألا كما احر القلوب القاسيه بفهم هذه الرساله وان لم تنتفع فيها ففي وعيد النبي صلى الله عليه وسلم المُبلِّغ عن ربِّه خير واعِذٍ حين قال عليه الصلاة والسلام هجر المسلم دمه وحين قال تعرض الاعمال على الله كل اثنين وخميس إلا المتخاصمين فيقول الله انظروا هذين حتى يصطلحا وان لم يفلح رمضان في ازاله صلابة هذه القلوب فوعيد الله تعالى غير بعيد حين قال فهل عسيتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم وقوم ولجت بيوتهم اللعنه اين يجدون طعم الراحه ومتى يتلذذون بطيب الرقاد وكيف يفلحون في دنيا ودين انها دعوه في تدارك شهر بتوبه النصوح من كل اثم عموما ومن ومن القطيعه بين المسلمين خصوصا ومن القطيعه بين المسلمين خصوصا فلا تدخل العشر رمضانكم عليكم إلا بقلوب بيضاء غسلتها نفحات الرحمه ونسمات المغفره وطمع احسان المولى الكريم اللهم يا قريب يا مجيب أدرك قلوبًا أحرقها البعد عنك وأظلمَت بطبعٍ ماء بطبع ما أمرتَ بوصلِه ومنعت معروفًا أُمرَت ببدلِه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم في كل ذنبٍ فاستغفرون إنكم هو الغفر الرحيم ولا عدوانَ إلا على الظالمين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وليُّ المتقين، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه وسيدُ الأولين والآخرين، أما بعد أيها المسلمون إن لشهر رمضان طعمًا خاصًا، وحديثًا يجلُّ القلوب، ومحبَّةً خاصةً، وشعورًا غريبًا لا يشعُر به إلا المُحِبُّون الراغِبُون في هذا الشهر، وما فيه من الخير العظيم وكأني بأولئك المؤمنين يطلقون العبرات والزفرات والدعوات لعلَّهم أن يكونوا من عُتقاء الله في هذا الشهر، وممَّن يمتنُّ الله عليهم بقبول صيامه وقيامه فإن قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحِن ومن ألم فراقه تأِن إذا كان هذا هو شعُرنا فلماذا نخسر رمضان؟ كلنا بحاجةٍ إلى أن يسأل نفسه لماذا نخسر رمضان؟ ألم نعلم فضائله ومزايات؟ ألم نعلم أنه شهرٌ عظيم شهرُ التوبة والمغفرة ومحو السيئات وشهرُ العتق من النيران وموسم الخيرات وفرسةٌ لا تعوَّض وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم فما بالنا حقا من خسر رمضان يجهل هذه الفضائل ام نتجاهل ان الخساره في هذا الشهر تتفاوت من انسان الى آخر فهناك من كسب ارباحا فائله لا تعد ولا تحصى في هذا الشهر والله انه له السعيد فليشكر الله فإنه فضل من الله ومنه قال جل وعلا فلولا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم من الخاسرين وهناك قوم خسر خسرا مبينا ومن يتخذ الشيطان مندا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون بالله فقد قصر خسر خسران مبين وهناك من كان بين وبين فتاره يخسر وتاره يربح قال جل وعلا في حقه واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً عسى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم فالسؤال المطروح هو كيف يُخسر رمضان وما هي أسباب خسرانه وجواب ذلك عباد الله اولا الغفلة عن النية وعدم احتساب الأذر فاعلم أنك ماتت متى تركت الطعام أو ما تركت الطعام والشراب وابتعدت عن المعاصي والشهوات إلا لله وحده طلبًا لمرضاته واستجابةً لأمره فلا يهم أنك أحدٌ من الناس عن ما لم يعلم فصومك لله وخوفك لله ولهذه المعاني الجميلة قال جل وعلا في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته ورعامه من أجليه ومن أسباب الخسران في رمضان إهمالُ الصلوات الخمس وتأخيرُها عن وقتها وآداؤها بكسلٍ وخمول وهذا من أعظم أسباب خسارة رمضان فمن لم يحرِص على الفرائض ولم يقُم بالواجِبات فكيف يُرجَ منه النوافِل؟ بل كيف يُرجَ منه استِغلالُ رمضان؟ فربما صلى الرجل في آخر الوقت ينقِرُ الصلاةَ نقرَ الغُرَاب فكيف لمن كان هذا حالُه أن يستغل رمضان في طاعة الله والفوز فيه ومن الأسباب عباد الله ومن الأسباب آفاتُ اللسان كالسِباب والشِتام والغيبة وبداءة اللسان والكذب فيا أيها الصائم حتى لا تخسرَ رمضان أمسِك عليك لسانك، واسمع لقوله تعالى ما يلفِظُ من قولٍّ إلا لديه رقيبٌ عتيد وفي الحديث المُسلم من سلم المُسلمون من لسانِه ويدِه وفي حديث آخر إن العبد لا يتكلمُ بالكلمة من سخَطِ الله لا يُلقي لها بالًا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفًا فقد يخسرُ الف... <تصفيق> فاللسان إذن، فاللسان هو الذي يغدِفُ بك إلى النار فقد يغسِرُ العبد العُمرَ كلَّه، ليس رمضانَ فحسن فلنحذر من آفات اللسان في كل وقت وخاصةً في رمضان ومن الأسباب السهر، وهو من أعظم أسباب خسارة رمضان وكيف يُرجَى لمن سهرَ طوال الليل أن يفوز برمضان والسهر عباد الله مكروه إن كان على المباح فكيف بمن سهر على الحرام واكثر الناس اليوم يجلسون طوال الليل مع القرائب مع مع الاقارب او مع الاصحاب وتذهب الساعات بالخيل والقال وتتبع القنوات الفضائية وربُّ ربما جلسوا حتى وقت السحر لم يقرأوا حرفًا من كتاب الله أليست خسارةٌ أن تضيع هذه الساعات الطوال من رمضان في كل ليلةٍ بمثل هذا وليت من ولا بد لو أخذ بحظ من كل طاعة وخاصةً وقت نزول الملك الديان سبحانه في السحر فيا أُبْنَ من فاته زمن مناجاة الرحيم الذي ينادي وهو فهو الغني، هل من مُستغفرٍ تأغفر له؟ كنت قبل رمضان تتذرَّع أنك كنت نائما ففات اللقاء، فما عذرك فما عُدرك من فوته والمولى ينادي في السماء، وأنت ساهِ الله في الأرض، ومن أسباب خسران رمضان صفرة الاكل وهذا فيه من الخساره ما الله به عليم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ادمي بطنا وعاء بطن شر من بطنه بحسب ابن ادم اكلات يوم صلب فان كان لا محاله فثلث لاطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ثم كثرة النوم والكمول كثرة النوم والكمول والكسل هو حصيلة اكيدة لاكل كثرة الاكل والسهر ولو نام العبد في الليل ساعاتٍ لجلس بعد الفزل يذكر الله ويقرأ القرآن وأصبح طوال نهاره طيب النفس طيبًا نفسي نشيطًا ومنه ومن الأسباب التسويط وقد قطع هذا المرض أعمارنا حتى في أفضل الأيام والشهور حتى ونحن نعلم أننا قد لا ندرك رمضان آخر حتى ونحن نعلم أن رمضان شهر المغفرة والتوبة حتى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر لم تسلم من التسويط فلا حول ولا قوة إلا بالله وأضرِب لكم مثالًا على التسويط في رمضان، فقراءة القرآن يريد الرجل أن يقرأ بعد صلاة الفزق، ولكنه متعبٌ من السفر، ثم بعد الضهر، ولكنه مرهؤٌ من العمل، ثم بعد العصر، ولكنه يشتري حاجيات البيت، وربما في الليل، ولكنه مع الأقارب أو مع الرفاق، وهكذا فينسدف رمضان، ولم يستطع أن يختم المصحف ولو مرَّةً واحدة، فمسكين هذا العبد لذلك كانت التسويف من أعظم أسباب خسارة رمضان إنه لمن الخسارة والحرمان أن تمر هذه الآيال المباركة على الإنسان وهو يسرح ويمرح ومن الأسباب الغفلة عن الغنيمة الباردة وهي الذكر والدعاء والاستغفار فهذه الأمور وكنزٌ حرم منها كثير من المسلمين مع يسرِه ولكن التوفيق بيد الله والدعاء يدون باستغلال أوقات الإجابة عند الصحر ويوم الجمعة وفي الصلاة وفي كل, أوق... كل وقت من أوقات الإجابة في رمضان فلماذا نحرم أنفسنا الخير والدعاء والإلحاح الشديد في الدعاء على الله عز وجل والسبب الأخير وعباد الله الغفلة عن الموت ونسيانه الغفله عن الموت ونسيانه وان الله امتن علينا بنعمه عظيمه وهي ادراك هذا الشهر فنحن لا نضمن ادراك اخره ولا يدري الواحد منا هل يبلغ العشر الاواخر بل ولا ندري ان كنا نكمل يومنا هذا أو ساعتنا هذه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من هذه الذكر فنسال الله جل وعلا أن يبصرنا بما ينفعنا الله وبصرنا بما ينفعنا في هذا الشهر الكريم اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم لا من المحرومين اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم وتقبل منا صيامنا وقيامنا ولا تحرمنا من اجره يا رب العالمين اللهم اذن نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارنا الحق حق رزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك